وادوا لو تذهن فيذهنون ولا تطع كل حلاف مهين اما سم شاء بنمين من ناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك سنين لا إذا عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا فطاف علي طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغذوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون للا يدخلن هل يوم مسكين وغدوا على 129. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 121. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى إنها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر فأقبل بعضهم على بعضين Thank 126. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 127. أفنجعل المسلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون 121. إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بادغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون 123. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأت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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعون تَنَسْتَدْرِجُ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَكِيدٌ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ قَصَبَ الْحُكْمِ رَبُّكَ ألا تَكُن كَصَاحِبِ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ ابْنَادَ وَهُوَ مَذْقُوم لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ لَنُبِذَ